موقع رياض القرآن يقدم يقدم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين يفقون أموالهم في سبيل الله كمتن حبة أم سبع سنابل في كل سبلة مئة حدا في كل سبلة مئة حدا والله يضعف لمن يشاء والله واسع علي الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله، ثم لا يُتبعون ما أنفقوا منه، ولا لهم أجرهم، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّكُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْزَنُونَ قَوْلُهُمْ معروف وان خير من صدقة اتبعها انا والله غني حليم